عان رحله المجد ها قد برانا ولا لن نحيد فجالا بظهر بالشهاده تسرنا شهيدا شيد لا اقل حتوفا بدار حصدود تعاد سنى جنن النوش دوسالي مناك انا يعتدا على ارضنا يستثار الغيور نحامي عن الخضر مستفسلين بعزمي قبل الفضل حامل الخلود نظل بصحواته ساهرين وحول الحما نستدير كسور إلى أن نعانق وجه الصباح بكلتا اليدين نعم صامدونا ورغم الجراح ولن نستكين رجال <تصفيق> الظالم on what ما هو هاكي وسام الإباء ولا تجسع وكوني كزينة بساء الفتاء على المصرعين تنم يتاما جموعي لها وتنفر صبرا بلون الدماء ناجي على السهر <حزة> تقب للالهي صريع الوفا اأما هو القاسم معني <والنم> خبالون <قفى> جور حين ودونا بلا فراق <براك> بالشاده تسر نشتهيا وكان فطر <الركب> <مسا> سكن من قنوب النساء كزاينك في صابر انتذو ترى اهلها والحرائر تسلب وتنشدوا يجر لوادينا كم سن يجر لوادينا صوت المستن عزم قلبي شعاع الفدا يا شعله تنورت في دربي بنور الهدى فقد جاءنا حبيب الشهيد نجا من يود كدمع وفي قاسم كم ترى شباب يقارع بالعزم حر الحديد وإن لم تثيرنا دماغ تسيد فهذا رضيع بحر الصعيد ففي كربلا تجأل الفدا رهولاً شباباً وحتى الولي فإن ركزك ظلم بين أثنتين بدلنا الزمع قلوب الشعادة كرة عين إلى الشهداء بحريننا قد فكت كربلاء الحسين الذبيح دواست دماؤ الزواكي دماؤ لشعب الجريح دماؤ تسين بكل الجهار تقارع موجة نار الفرار سياع يا محا بان تطمح لله وانت الحياه ودير الكرامات اطفالنا عار على الدرع صات خهم بصف مود عنج الملي وأنومدين علىامهم بالورود للاح ي Azam al-Hasim